فأنقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَبَلَغَ الَّذِينَ يَمْسَكُونَ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَ 119. فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين 110. ولا يحزنك الذين يتارعون في الكفر 111. إنهم لن يضروا الله شيئا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 على ما أنتم عليه حتى يبيز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وَإِن تُبْدُوا وَتَسْتُورُوا فَلَكُمْ أَجْرُ نَظِيرٍ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خيرا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ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 لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنى تنكتب ما قالوا وقد لهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوق عذاب الحريق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 فمن زحَزَحَ عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متع الغرور. تذكر <تصفيق> كان عشر كيس صدنا دوي، وحنا كميجي هاي عشرة دي نص علي. كنا سافسنا تفسيرك سنة ثمانية وثلاثون بعشر كوكب كوما أيده بقول يتدوّاتني كوكب بلابن أيه من صورة علي عمران أيده بقول يزيدني شن واكو يحي من الصورة النفسها مثل صورة علي آل عمران كنام إذا عشر عشر كيور أيه كوري سن يحي وعينك جيرني أياتي ثراء بدنا كشكينا غزوة وحد وعين مرعيني بذكي شهده لها عين تضباطا كشاقني اللوودي لي دقال كوحد لوحي اما ايها كوري اما كدن بايي لتكون كلمة الله هي العليا ودنتا اوضا الى حكتي قيمي قيني كريهين قيمي اعدو صريا وضطنا قري وادنيا ذا كوري واخرا كوري وحافته كتجين حافته كفي عن تجيه وفرح إلى لبنان إلى أكوكة الذي يستيم كل كعقولا واعتقادا أفقين لجيران دخل وايدن ت سورة البقرة كسر ما بنانا ولا تقول لما يقتل في سبيل الله يموت تنو ولا تعصب أن الذين كل كحناء ملين حنا كذين أفقين يدقدين يهين حقيرا وايدن lakin dimashadoo aya dimashaqii mi wadanana kulka kumurto diyo janiiyada xilay ku noorihin nanol aya na qawnin kana diwan midana dunka waxaan iyagi oo la farxay marna ku farxay waxa ilaahay yaga ugu marna oo farxay takii mujahidiinta ee walaalahooda ee walyaha dunyada kunoo waxay ogaadeen in lagu أن ينكوا النهائي وصدق الله في قوله ولا تحسب أن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما أتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزن وعن جين حديث رسولك عليه سلاة وسلم قمي لأرواح شهاداء في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة وتأوي إلى غلاديل في العرش حواه مسلم قال تعالى خدوح يري تبشرون وفرح أيام ذاتك مجاهدين تأي يوحد لودي لي فرحا أيام بالنحمة برواقه من الله إبحدي لغة برواقية إيا وفضل إراغ لغة برواقه هو أن الله أبويني نوسا لا يضيرهم مرنة دياعين أجل المؤمنين الذين أبوهم يأبال قد أما مجاهدين هنلوغدين والجهاد كلين طونا أما يأيان جهادين مربع قفك إيمان واناكسنا دين لغيره أبال قد كودا ألا أكتو كولي أيهاي إنان لغد دياعين مربع لغا يستفشرو وفرحيان مجاهدين تي دماتي بنعمة برواقئة بكو غلطيستي من الله اللحق اللحق اللحق غلطيستي برواقئة أيكو أي فرحيانكو بشاري سنائيان وفضل ديراد لغو داري ومركئي يغووحي أي متن لغو أبا المريي يهو من فضله إلى جغد سوأوال بكبادن يودان كيدي هدن أغو كرديي وحكى الله يكفر عنه أن الله يضرع ضياء عيني أجر المؤمنين الذين يذكرون ماذا أبا القدك هذا شهدئي غير كده مدن ضيئ ما يؤ يو بل يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله يقول أبا القدك يمتعبون مريني هراد مواؤه درايا الذين استجابوا لله وحي ايها الجنتلمان ما يغزوه انبر الخب العين اسودا سوحي ايها طينوت المان درسي على نكوت الماني مرك لا يشكو دالي دغال خوخ لا يشكو دالي قولان اي غبا غبي يا تلغبسي الصوره قالين ويداي ايي عودي المسلمين تانا iyame ci bagnaaya lintada dowrii lo duugay asidii shi waxaasay mas'uulku aayeen khalku abaar soo socday abu sufyaan oo olka qureysu madaxaha aya saydaanu sheekayee oo layiri rasuulka iyo asxaabta maantaa wajil ayyeen ka soo dabar gooyey hatig markaa ninyi soo socday soo faray oo yiri caamu amadu sheegina soo soconaayo anan ka huma daday tidi danaysha على tagi anan laa ka soo la bana ya ushe ka soo yimi kasoo ka markii warkii u soo gaarayna isna waa eriyade kasuul kara mid kale ila isa en duuling ma wi ga na dambe oo ilaba de bu kulku soo dhaawacme halka sa mid ba mid ka kale xabaar jiida ayaa hadii dagaa ku ila hamra oo lasad maashi abu sufyaan lugu shagi ay tage ila anoo arga gac ku riiday abu sufyaan minki waakan la yiri oo iska araray qala ta'al خذوه إلى الذين أصحابتا استجابوا أقلادي لله ربي لحق له العابد يوى الرسول من بعد ما وقت كذب وليب أقلادين أصحابهم وكل عاي القرح داوة للذين الددك أحسنوا ونأكفلي في أقوالهم وأفعالهم وضاعتهم وحولنكوا ونأكفلي ومنهم منهم إلى كمذا وتقوا الله عبصري أجل الأجل قد بينيه عظيم ويني بذا الذين أصعبت ومنك أوصي جاري أبو صفيع أويرك وحسي جلي وركسي باكر هذا الكوكر هذا الرسول جاء صعبت هي جواب اللو إلي أرك الذين أصعبت قال أوير لهم يجا الناس دلو أبو صفيع صادر وحوالسي وعيور عليه إننا صابو صوفيان يرقيزي قد جمعوا كل مية لكم إذنك مسلمين تا يوم عن كثيرة إذا ما تربلا وإنك يشكوا يواكان أفخشهم كعصر وكان عررا هذا الكلام هو كردي غردا مو من إنتا فزادهم هذا القول هو كردي إيمانا ثم اين الا <سؤال> دبور شيء ماه افكنه ماي وقالوا <سؤال> وا اين يراذن الله <سؤال> ابو صفيح الى سيدان ياردلوه وروري ودان الله ما غفلن كن الامل وكيل انت اللي سديره الا وكشنه الى بعد أروح دبي لعدي، فنقل أبو وايس والله أبتين، من نعمة برواقيلة سول من الله بحقي لو جبروا جب يا وفضل درادي أجر لو ضداري، سمعت يقيم يثوابي أجري، لم يمسسكم، إسقوسا تابن، سوء وحليبا، أبو سفيان باع راري، إذا ماش نقوم ينتجين، يجا قب قبلي جاي، دلو حرن أخذاي، قبتي فريستاي. أبال أن لكم عابدين أجل إيا النبات قال يالله سواء الله بطي سوابك أرين تاكو قارين واتبعوا واعي الله إلا رادي نمدي جهاد اللو بحو وربي الرسول الله طعو سداسا ربي قال لكي سدي إيبارها لكا تي أي رائن والله معبودك حقا دو الله صاحب عظيم وي على المؤمنين مؤمنين تولقال فضل يا اجري بدن سي يوم اما مت كان شيطان كاوصل درا بوسفيان تلمان كل اديرج خبي ويورينا ما ذلك كان ايدي يمي ده ابو سفيان جاري يجاراي قايدين باغلين علينا الشيطان ابليس شيطان كون اول بعد جاتي ان الجن ينسلوا هذا فوق السما وصدق الله في قوله شياطين الانس والجن يحي بعضهم الى بعض زغر فالغور غرورا انما ذلكم كان ذين وركاني الشيطان وأرده يخوفكم إنك موميت أو إنك عبسينا يا أوليائه أو صفيان يجارفي يسعى كوني يا رسي بو إنك عبسينا يا وإن لا يا إن الناس قد جمعوا لكم فخشواهم أيو إن لا يا إفلا تخافوهم إشجع إيه كواسو إيجاري إيه شيدانك أبقين إيه وخافوني أن إيه الله إيه حفسده إيه الأمر كي ويدان وإيه واركي قنا ويدان وإيه إن كنتم أداتهين مؤمنينك وحقه رميه إنزا حمراء الأسد فالليس كييرا خزوية هيت كاملة بعد أحد بين هاي الذين أخيارت استجابوا واركوديه لي لله معبودك حقه يا والرسول فسولك محمد والكوذيبي اجيبين ايالين من بعد ما وقت كدب اصابهم وكل كلها القرح جبية لاوع للذين ددوح اليهين احسنوا وناكس مييي ومنهم اليكا كميضة واتقوا الله كبقي اجل افا القذب عظيم عظيموا الذين ددك قالوا ايري لهم اليكا الناس ددك ابو سبيان سو جاري ايا ايها الرسول كي اصحابك اننا أن صدق ناس قد ابو سفيان يد قوم كيشو قد وحالف جمعوا الى اوروريا لكم الذين كجموعا كثيرا اذا ما بلغوا الى اوروريا اقصوهم كعبسده فزادهم واوكر دي هذا القوم ايمانا فمين يبرهماين وقالوا اين ايادن حسبنا قال ما انت وحنغفلن الله معبوث لحقها ونعم الوكيل انت اللي سده ماملو ديبتنا الله أقو برواقبادا فانقلبو وحايل لك في بنعمة برواقب من الله إبحكي لك برواقيا إيه وفضل دارات الله داري لم يمسسهم لسقو سنتابا سوء محدبا واتبعوا وعي خاعين الله إلى خالي نمجي بي خاعين والله إبن فضل وقال يا حسن الله وصحبه عظيم ويوي إنما هو اكرم ما ذلككم كنذ العبسين هي الشيطان وشيطانه يخوفكم وذين العبسين قالين هي اولياءه قوه صادر سد ايسغا وليا القوه اي الذين كنذ العبسين قالين هي افلا تخافوهم يشعل الله الي اي قوه صودري اي قد ما انت مدن هكا بقينا وخافوني أني قال <سؤال> لا كل جا إربقا إن كنتم هدياتيهم مو منهن كوا على الرمزي ولا يحزم الذين يصارعون في الكفر فحنو شئنهم المنافقين أن يجلي تقال <سؤال> خو حزمك اللوسو بحائن إذا ما رأي صراهق قبضي لقو تقال ما يبنيك مركل يسوعي من لبدي إذا نداش كل نفس إلى قاطرة بدن أو سلسل جيشة يشكو س كم بوها يا نصدق بقلبي هاي كل كدلول هاي هي مركلية لاطن أيلان يلون علم لا ترى أنكم أنا مسلود أعلم ما من نقل هداهم نقل ميخائيل هاي هذا ويسك الله بينا يسك صعدة ثامر كأي نك المسلمين تعودوا على كي إنا ينقول يهذا كصو كين باللقاء لي لا بعروض أعلم ما يسا حديث لا كأولين ودغبي قايو كلا بحسن على كيسنا والله ليراني كل كاسحهم بين مسلمين تأوجلهم سبحاننا ما ركاسو كم رجوع ذي أرنت أيدانا تمتقول على تأر خذوه عير ولا يعزونك حصول الله يينكم مرجين الذين المنافقين تيسارعون كدة كجية في الكفر قال لماذا جنه يسارعون إلى الكفر البار عفيلو لي أول بقال هايم أول بقال لما يكوسوناين هذا النهج المجيء الكفرى قوي، وجهك الله عيان نخذه، أو يدين كربناه يه، أذون يدين لوجه، كوكنا أول بجاله عيان، وعينكم مرجين، الله يضر الله، الله كبد المايان شيئا واحدا يريد الله يبوح دونا يا يجعل إنسان يلين، لف المنافقين تحظا دف في الآخرة في نعيم الآخرة. برواق الاخره جرت ايدن بدافيا النوع والبرء الى ينك قيم غلين با لا دونايا حكا برواقك واركايان ولهم وحيليهن عذاب النار بينيهن عظيمه وي سبب كاي كيشين وحو يا رسول جلن و حي يجي انه سو دغايو معجزات كينه اندا كو هيا با انت ايش خدافني ما قال لي ما عالة تعالى خبوحه يريئن الذين الدطل افتروا قطي الكفر قال لهم بترك الإيمان إيمان كي تقدي بيكو قطي والله بضب ويسؤال يألان خصول كل صوت ريلان وليهين وحيي قصود دقائي أركايا مغلايا معجزات كي بيهند أكوهايا انتا بين كوا سلى يمر الله لكدري مايا شيء وعظيرات وله من يروحي لين النار بين ليين اليم حنوجسه كل كادي لو يرجير ضافو او عفي ما قال باجونك اي كهلا تغير فائد و سبب ركابه حال ديس الله يميدن قنيس قلتك هدو تقي سوبا يا ولا الاخرة خير لك من الأولى سنوتك يا أدو يذبوك هدوك بحيا عاسي هدو يا هينا. انت أونر يا عذاب وكرس كل يا عذاب كوررسان إن الله مضحك قال تعالى إلى أهو ولا يحصفن يين ملايين الذين كفروا حق بيني أنما نملئنا أن نؤكا ذيني لهم إياه ويما المنه ليهين يأي خير أمرين لأنفسهم نفتوضوا خيرا إنما أحكى لماها نملي وحده كورنين لهم قال ذا ليزدادوا إنا الكورسدان يثمن دنبي ولهم دفدروا إليهين عذاب على بيليهين عذاب قاسوا مهين شرفتك قضبات إيه إذن خير الناس من طال عمره وحصل عمله قو كا دؤمري يسهيراادو عمل كيسينا صوبناادو انتو ليه ليا خير كر زواب في عينيه لكن شرو الناس وحه من ضال عمره وقبح عمله امركيسينا واديراادي عمل كيسينا وو مادي دا كل كا جير افريكا يا خالنت مجرمين تلولافي يا لننت ادويدي يا عاف خير مودي ولا يحزونك ينسنكم ورج رسول الله الذين المنافقين يسارعون كدق دقاء في الكفر قال لماذا كدق هذا؟ أولا سقرعي قال هذا حظا ينكوهكم مرجن إنهم إن المنافقين لا يضر الله الله كذب مايان شيئا وحبا يريد الله يباو حدونا ألا يجعل إنو سنويا لهم إياقا حظا دفوا سنويا في الأخرة في نعيم الأخرة أخرة برواقه كدق هذا إلى أن يموه سنجيل ولهم وعليه أذاب النار بعليه عظيم وإن الذين وعى اشترى قتاي الكفر قالما بالإيمان بترك الإيمان إيمان كتجدي قالما وكيمسلي لا يضر الله إلى كذب شيئا وعفا ولهم وعليه أذاب النار بعليه أذاب كأس الذين وعكفروا قالوا بي أنما وعك لماها نملي إنا نؤكرنا لهم إياها خير مدفعي الأمرين لأنفسهم إياها أنف فيها القوضة أوفعا إنما وعك لماها نملي وأكرنا لهم إياها ليزدادوا إنا القرصة إثما دمي ولهم عذاب عذاب عذاب عذاب عذاب عذاب قاسو مهين ما كان الله لي يدر المؤمن على ما انتم عليه كل كذبة لا أنكر لها غزوة وحود كل جهاد الذي وعبد مع قرآن كلامه شجعه إن لقوا كلا سارة ييدات كمؤمنين تا إيمان كشجعنا يعني وكلب يد عديه أي منافقين تلف إيمان كشجعنا لكن مورك قال ما كويس كل كمدة صوت هذا يعني كل كمدة عسى إن وحي قلبك وجل الله قاله فقال مخلوق معها إله خالقا يقال قلبه وحكوجرة كل كالذيكم وغانكرتان قبك أدو صلاة صبك وره كوجره سكدينا بحنايه تهادكينا راعيه وعلى الله يحوناك فضعتاقا ياهي ما سهلنا لمن أغانكرو وعلى ألوكس كوجره قال تعالى خدوحي ما كان الله إبماها ليذارا متكتك المؤمنين دادك إبرو ميي على ما شيكرك أنتم تدينون مؤمنين تا كرسي أتقوسون تيه أو ومن الإخفلة إشكدر نانتن إما أن يقفوا كلامي أي كدليلي أي أن لك الجرانين تاس لئن كن حتى يميز إلى أباك صعو الخبيثة المنافق من الطيب المؤمن كأدقا يأوك صعو لئن دافمايو أما إذنك وما كان الله إلى ما ليطلعكم من دار عسينا يا إذنك على الغيب وحن قرصون المسكع دي منك اللجوء يا ادينك الله يدندالعسين مايو اعارم الغيب وشهادة وعموضية وحن قرصون لبذا برحت إلى وين واحد كوب كل كايدنك موبان قرص لكن واحدك موبان جانت كالفتا وحي تعاليم الدين اهلا فلية منافق لكم مستعف للمي صلاة سأقول سهلا هل تكذا دي الله وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كصالا يراون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا يقول على حجه سلاة إيمان وما سهل لنا أما دتك إيمان كذب كا يقول كإهدان كمغلان يقول شوه إلى حيان يقول قاركو إن دار أيها قارن عرياميه حراس الكسية قاية، إن مسائك إيمان أيه، هذا صهور رين أيه، كون أيه جل عقية عافين ما تبلا، يين إيماني، كل كالتكلفت على وما كان الله إب ما ليطلعكم، متي ذين أقيسين أيه على الغي، وحقسون إب كلياً، إدتكم مسكح اليمان كوكوايو، إخلاص كيا شرك في النفاق، لذين أقيسين ما يدين، ولكن الله إب يشتري ودورتا. أمر رسوله رسوسي سوحو كدرطة ما يشاوحة تخربه كلك هو حيين نمو أيو غايك يكو أبيسينا إياه إذنك فيماي بالله ربك حق لقو عبده إياه ورسوله رسوسيه بصدره جدي بياد رماي حدا الصلاح ياسا وإن هذا الحق الرمايسان وتتقو أن فلك مركوا اجر ابو القت باقلي لهين عظيم وج اما مركز جهادك دغاك لا باغولايو بالدرجه الاولى مركز هره دقاله لو باهنايا كاديد إياه ايو انتلوونو ايو حب لو دغالامو ايو دوا لو باهنايا كل ما مركزي هو ان اختتام ماليه حول الانوريو لكن ددكه بخارنا ما اوغالاتاس قال تعالى ربي وحوهي ولا يحسبن أيين ملايين الذين ضدك يبخلون الديدهي فيما كآتهم الله إبهه سيامالا ومن فضله الذي أغرسك ملا إليه وجوه الخيرك بحيان سكذ إليه بحيان الله في إليه سمعيان إليه حجيان المشاريع الخيرية مساجد إليه وعكبسان قوان إنه ودوين برعلك إياهيكو بخيان هو بخلقا وحوض أي غيبتان إنه خيرا في عيان بدن لهم إياهي أو في عيان يياهي المالي بل هو بخلقا إنه واحد بخيان ديبان شر بل لهم إياهي سيربو شرقو ياي سيطوقون مال كان واجب إياهي بحنوا إياهي حلق باقيام الليو <سؤال> بدلاي أباس وين البدن اللي أم إياهي برعلكم سواهوي ايها اللغه جلايا خرقا قورتا لوغو دوبايا قورتا ماركا اولي جيس لوغو دوبو اي سولو كي علا يلما ددان كانو يا هدان مر خو مر قنينه انا كانجك انا مالكو كلي سيدا رسول الله عليه الصلاه والسلام حديثكم شايغي كا gadaalna اي دانو اقريي سيطوقون ولوغو قورمره ما مالخي اي بخيلوكم بخيلين به يسرا يوم القيامه يا مالا مال أنت هذا يا مالك وخلق لقبي جي حقنا عونا يو قنينا يا سنتي سأل حملي كري حقنا عونا يسكب بسي أيا لكم مرايا أركسول لك عكفايا ميدا كري ولله إبالي ميراثوس ما هو بلاش بواجب كوب بحل هذاي بريبات باختينا إذا مالك بنان كذو دافيسا إذا حذيني أيا كل الليل دونا حسابه عليك وقال لون حسابتني دونا ولا ادغا وانتفاعه لغيرك تدقع جنا كفايده اي سنه يقول كهو لله اباله ميراث السماء ترى ديالنا هلكت والارض دول ديالنا هلكت لا فز بها ادغا له يقول كمالكي واحد تقول ادى ادخضت انت اد موليد واحد كنتفاعد اي ما سبق لله هو بالحسي اما حنت والله بما تعملو. وعاد ثمين عيسان خبير حقو قلبو يهيو ما كان الله إباه يدرى المؤمنين إباه قو الرمل يمد جاية على ما حارث كركي لغت جي ما أنتم تذك المؤمنين تا علي حال كركي ساتكو سقنتين حتى يميز إلى إباه كراسوع وصوع الخبيثة بفكاهم المنافقا ومن الطيبي أذكر ونعكسنا مو منك أو كسره تكاليفنا كلا زوجا أو أنت لا يمل أدى منافقته عجل حق أدى عجل لملك أسرى إتسار دونا أتقاليف شرعية ولا تفعل وأذيل وحنا يالي تنبناك جينا إذا وما كان الله إب ليطلعكم بدين أو غيسيه على الغيب وحق رسولك ولكن الله إب يجتري ودورته من رسوله وحكبرت من انتو يشاءوا الرضو وعيبو كددية غيركو عكوا بيسية الوعيبو كو بيسية يفأمنوا رماية الله معبوط عقا يوى رسوله فصوصوا بريدامانتة الرماية وانتو منو حدد عقا الرمايسان وتتقوا كفريا معاسيس كيلاليسان بعد تعليوا بالإيمان وصالح إلى أعمال فلكم حدلا به أجر أبا القد خاضي هو ولا يحسبن يا يامن الذين ددك يدخلون دينها ثم مال بيديهن اتهموا الله يضوشير كرما من فضله الى تغديس هو الدخل لا اي مال كي ربتان يا يامن املي انه خير فعلن بديهي لهم يقو فعلن بديهي بل ان فعلن بديهي ده ايه هو بخلقه شر بلايه يقول لهم يحي سيطوقون قط وحلو رضون ما مالك أي بخيلك وبخيلين به مالك ويبحون أيامه يوم القيامة خيامة ما لين تلا ولله إقباله ميراثوس ما هو إير ريال دخل والأرض دارياك دخل وما بينهم أو أود أيها بشر خودم تيل حاقو أي الله حرايا أركع سيد علي يا إنا نحن نرص الأرض ومن عليها وإلينا يرجعه والله أبنا بما تعملوا بعضهم يسمى سمائين إسحاق خمير اللحوق قال أول لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير أيه سبب النزول بإلهي مر كإيزودك في الذي يغرض الله قرلا حسنا جهاد بألا أباغولا مركان هو ألا فرمد وضاهمت النفلة مجري مركي جهاد لصمينا يواليس قوبابين جري وحل بحيال لديه جري أبوالك رصديق رضي الله عنه أي يهود ييميل ملمدأس الأوران جري هو ماشا يوحقو بطان مدرس أيوقو منك ننكي مركا أيقا أوقو علمز هنا ملعون فنحات الأوران جري أي الله دلالي وحوشكا يقشنا أبو بكر باقيه من يقام شوادي كوكولانسان كاسنا أول الله عز وجله وخبراني أبو بكر بامرك الله عز وجله أريتني أبوك أسمه أبو إني أبو عبد الحسن بلت كيف أذكر ذا جنتي فقال خي الجهات كحقه إذن كي أي تفاعي وحكت جلوه عن تدي وحكت به منك المداس هذا عضله وحويه ومحان وحقوب أي دانا في المنزل الذي يعرض الله قوان حسنا و الى اتش اي جايسان ما كان دا غدر دي ميغا رو حدو حيست انغه بينما كان وقت ايشان الله عليه صلاه و سلام او يردي كان اني دادان اي اربع فريق ابو بكر ووكوك ملح الى تومي قصر بكر ياري والحسن، وإله أشياء كيسان مكان نجا دردين نجا خاو، هذا هو حيثه، أن نجا درين ورسده، أبو بكر وات كيسن وعي، الأربعة هم لحقوفجي، أبو ذي علي سلات وسلا، أو يدي كان يقد عذنائي، إلى الأربعة على فريق أوكر أو واقوق، ما لو حيرتومي، قاس الرسول ك هو بكر ويعي، أجري ما حملك على هذا، وحيل خيلهن واللوجي لكن لا ينال امرهم موع او وكر باقي فدي سيجي او يي انسان اللي مال جهاد باللوب حياه واحد حيه يوجل الاله وفقين حضور الله قول الذين قالوا إن الله فقين وانعوا اغنيا قال قاموا عدلائي قال تعالى خبروه ان لقد حضر سمع الله اي بين مخلايه قول الذين وحي هذا الخد قالوا يري إن الله أفقير عيروي ونحن أنه أغنياء مالقذين باناي إلي حباب مغلاي محووظة في رأي مركاس ربي يري سنكتوب ملايكتان بيجد فرينا ما وحي أي قالوا كوهدلين وهذا كان إن الله فقير ونحن أغنياء أدغاني بوق سيبوك يا الله وقتلهم الله يمتوض أي الأنبياء النبي يا اللهي لغير حق ويسأله هو يالك هو يهودا تكرير يجور عن حياي جور عن إحسان فرفيت أبوك وبعض ال إلى ما دريشك بيه كل كان النبي ياسي جور عن جرنا وأو قرنتها تفادت والله حر دقي دنا إلى وح جرو أن أقوله عن قرنتنا يقول الأمية عذاب الحريق مباشرة عذابك كذي دميا ذلك صرفك لو عذاب يوح أو بما قففك أي قدمت الحر مرصطي ايجيكم نفافيالكينا ايا لو غورن دونا ا ربي اذن ما ماغين وان الله معجوز عقا ليس ما بظلم من الا گردد ريستا بل اريد ما الذين قالوا ان الله عيد اليك وحا ييمد نبي محمد عليه الصلاه والسلام يهود بو كل كاتب كتب التوراة ويتقينن او وا كحسن حدثت نصارى إنجيل بأن كرسنا أنجيلا يكين سعيد وايكن واي نظيرهم أيضا مركزا لي إلى بلن بنولنا بلن كان لنا هنا وعول خسول هذين أيه ماذا أوه إلى والله يكين صادر إخو مايا شردي وحقة إنه كان وحقة أربانا وصدق لله تعالى مركز إبرو سما ذا وغكانو إبرو قولك دبعا انتوه ما دو دقيقاتو ايان قالنا الرسول رنه ايه ايه قولك حجده سان خواهنو حجده سان اي لكن جميع الرسول ماهن خصوص الله قيبوت بيهاي قار صدع سيالي جيرين او اله اولسه جيري جيري قارن حجيري المعبزة وحاسب كوي صدعي سيام موسوكرة اي من جيرين مالك الله بديه قيبوت بواجهتي ومع ذلك قالوا هذا الحجل أصلافهم إنتي قربانك إنتي قربانك وذي الدبكو حني ما أيهم ينوي لا يهي كل ما حتى أولئي قال تعالى سدوخوا إلى الذين يهودا قالوا يري إنا الله إذا وين أهدوا أهو بلا ماي إلا إنا أنكا وحنه بلا ماي ألا نؤمن إن أننا للرسول رسول الله إن أننا أورمين وأننا بهن وارونتا حتى يأتينا إلى رسولك نوريماد بقربان السبق تأكله أي حنط النار الدبو إبصو درو سيدان إيراهين يقولوا حاتران نبي صحبنا قد وحادبا إن جاءكم إذين ما دين رسول الله دري أيام من قبل أني قهرتين إذين يميد بالبينات معجزين عد كعيسى وموسى معجزين إذين ليما دين النار تان وبالذين قربوا لجي من شيئا اتقبستم أو او قربان انتم إلى الهين و دبوسو ديرو سبكو قربانك اي قاته ارين سنه واجيرت لكن هدا الايمان دن لدي قتلتموهم كوبر قربانك دي لا يي معدي قول قول صادقين إنا يمرن الرسول في الروميان فإن كذبوك أيها الرسول الكريم هذا اليهود كبناء كديلا تحوش والبحر يحيشك مرجين نبي اللبنانية كعبد متيه فقط وحادة كذبة إن اللبنانية فصل فصل يالقبل اللبنانية من قبل كاذب وهرط فصل شاسو جاول لا يمد في البيانات عد, عد و حاشيو و كتاب كتابك المنيري إفايي فصلاتي مد من لو هذا بأينيي بأينتان و هذا يكاليغان لغوب الله بي ما أهيه هايسو وحد وحدنا أغاتا هذا تبليغ سميزي بإنتاني قارسي سيزي أنا أكدام بأي كل نفس نفل عارفة كل ذا إقتل موت كهربا إيه لما إيه هو جسم الذي يكون جريته أيها غيريون أيها أما أنه فيما غيريوته إذا أتجيب يأدى وإنما هو أحكى لماها توفونا وعالله إذين لما استردونا وجوركم أبا القدس أبلاها إذن وعالله إذين لما يوم القيامة قيامة المالين تهذا نتيجة اللبقاء أي أنه قلت أنت وفيما يعمل صوبا أي قيامة عذاب نوال لقفقين ايا جنا نوال لقلين ايا كاسوا قوليتي كنا كفري ايا شرك ايا عمل حنبولتك خسارة كلها ايا عذاب حنبال لقوطة بولي فمنزو حزيحة قفقا لداريو عن النار نار حقا لقا داريو او ادخل لقاليو الجنة جنة الحداد لقاليو فقدوا عذاب خازئين الليباني وما الحياة النلل الدنيا هو سيزا ما إلا متاع الغرور بغتية نظيمها وحكر ماها متاع الغرور ألاب بلا يسوخ الدايو وهو يريم مقالك واي يقان ميسوين مشان انتين لابيقو يا ماعون غروح بادن لغو طباي وارقضا بين بين انا صندوق انتا اللغو كذا وارقضاها وحاكو يا اللاي سلاب انتو غضب بادن وحيو حا لغو ديقانا سكيني ايو نعنع غاكو يا هذا هو مالك اللي هو خلطه الابتان ألا قرح البادرين تال انه ورقضها كو قران تهل لقاك اللي سرب نصيبك اللي قوله إياه شرين ماشا كوريد اما تبان شرين كوريد دعان تنقل حدو باقي كو صوبحو حدو ريكور كو صوبحو الابتان ماشا تال ورقضها كمتال لكن هذا هو حضر ميزان ايسا الابتان ماشا كل كو تال كلك هل شرين انت كوريد ريكور قادك اما ساعتها هذا كل كان كانت لغليو سان لي دا اسلامه كو تال نصيف كار عايش كو عايش تقولكو في وهكذا كل كان كان ورتي وامستفيد كل ما تع القرور تافا ميرا انا بلاش كو كدينا يوم اما تجي كلو ورا با غير كل كو ورا با حرر كنيفو هبنك عمل حس على الجليل، أنت كالأجارك هو اللي جوده ما ماركرو، إلّي يرى الله سمينه، إلّي كن بيرى اللغة الجليلة، رواج مركو يمدوزير عوام مرتقاً تاع، أساس فلك وص انتو أنتو سينكارين بيركيا لبوري، متع الغرور، على بلشوف ضايع، وحال لحال اللغة العربية إلى عرب تباديها ويا غني الغرور. كان هناك وقالتنا لقد كل على قبلها غرور لويه قاني متاعنا وحاى لويه قاني لديك دوك لانت انت انت ديغة قبطه لديك دوك شئذا يدركك دو ريسا كلك وحاى يسكو دوورته اهلنا جيرا وعلى مغلقه قبل اري جيرتي وصوح ريسا المغربك وديك يوجي مد وقت قاس وهابرتت يا اما اعظني المتاع فقد جاءني الغرور إذن غرور كبه وحاس كبه قولك يعني وحان أمسلاته إن كبه دينا يا وحاول الدنيا فهمته الدنيا إله أبوري وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سيداي أودان طهي فيلم بانباناو نرش هذا إياه فيلم بانبانا قولك حداته ميساتيد وإياه وحمودين صبانك إدية وكابحان إدلاء كبه خطيبي إلهي مركوك أبوري إن أعبدوك أبوري أصغي هذا الحدين اللي بمجرا معك جوابي وصدق الله في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا اللي يعبدون هذه فهذا اللغو أبوري حقا ذين أدرك حق الحق أنك على متع الغرود كل كاسيد اللوك سينه واركده آخرين للوبي وأنا الله وذا مانع وحين لا لي ما حينه أبها كبله أبتكر صابه ودنيه عدم انت ايجينا وعاترنايسو سبينتاو بطا اعاترنايسو ادوغي خبل ادوغي سيبل ادوغي سيبل افرتن كنتم فاعاترنايسو او واحد دا شاي او وحيكول دا شاي او وحيكول دا شاي او وحاتقاني او نيشه اللي جيه انه برياداتيش ها خلدمت وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور، كل البغطي يا نفسي شريما له اللقى وروصله كبعد ورخس ختلاف قاد لقد سمع الله إلى هو مغلي قول الذين كونوا هذا الخوض قالوا يري إن الله إبواينا فقير عيلوي وإن نحن نلقنا أغنية وحظنا الناي سنكتب ملاكنا بجثفرينا ما هذا الكي أي قالوا كهذا وقتلهمنا ملاكنا بقلناي لا ينتهي أي ألم نبيه شيء بالله بغير حق كذل الآن يكون له وأنه قول وعن يقول الأدمية حذب الحريق خريد عذاب كذا ذلك سبب اللي دين عذابي وعود إما بالسبب ما كي سببتي أي قدم ظهر مرستي أيديكم نفسينا وأن الله يبوينا ليس ماها بظل من ألا ظلم للعبيد الله ألا الم أهدن بلان عذاب ما قوص حسابتنا الذين يهود قالوا يري إن الله إله أهد وأهب اللهم إلينا أنك ألا نؤمن إننا الرمين من رسول رسول الله يمد إننا ندرب الرمين حتى يأتينا إلى رسول الله يمد بقربان ذاك سأكله قربانك أوعنه النار ضب يقول وحاطرة نبي صوبانه قد وحادب جاءكم منه إذن من رسول با من قبلي اني قام محمد هرتي بالبينات معجزين عاد كعيسى وموسى وبالذي قرب باذن الله متساءل تقولتم تراده او قربانك ا فليمن ما حد قتلتموهم نبياش بقول لي ان كنتم اداته صادقين كو ورون شيغا يا فارين كذبوك حتى الرسول الله قالها كبنيان حيقا لغوم ما بالله فقط وعذاب خذوا فصول وصليا ان من قبلك ادي جهرثا جاءوا رسل ساوا اي ليمدن بالبينات المعجزا وينع وبالزبور حاشيو كصحف ابراهيم وموسى وبالكتاب كتابك المنير وحول بعديناي كموسى وعيسى وداود كتب اليمدن كل نفس حق هذه المقلوا ولا كيرونا يا وليس أبال مرين أيّا كله كل نفل أركا كله ذائقة الموت جاري جركا على دمين أيّا وإنما وعكا لماها توفون والله إن دم يستردونا أجوركم أبال قدكينا يوم القيامة قيامة دمارين تألا فمن حسيحة قفك الله دهرأيو عن النار نار حقه لك دهرأيو وودخل لك ليو الجنة جنة لك ليو فقد خزائن الليباني وما الحياه نلل معها الدنيا هو إلا متاع الغروب أو سكيريات عن علمه هذا يقول بها هانجرتين أو سكيريات وفيها كبح كي سدونا كباح حوالها هو اللي لدي علمه اللي يرا كفقا يلاوظه وبيه دافن قريوي يلاعي إلى مركو اللي عجبه لدوما بحصلته تالي نواصل اصوكالقارو كباحا قلك هو أهل سجيرية هذا سراء لا كان لا كان والله أعلى.